بسم الله الرحمن الرحيم المكتب العلمي ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد الكريم ا بن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الرايه ا ل إ س ل ا م ي ة يقدم ا ل م ج م و ع ة ا ل ث ا ن ي ة من شرح موطا ل إ م م مالك ا ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبد الكريم ا بن عبد الله الخضير ن س أ ل الله تعالى أ ن ينفع بها الجميع السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذا في حديث قال لا إله إ ل ه الا الله د و لا شريك ل ا إ ل ى اخر م ئ ة م ر ة ثم قال لم ي أ ت ي أ ح د ب أ ف ض ل نعم ما جاء به إ ل ا أ ح د نعم الا احد عمل اكثر من ذلك هذا يقول لماذا لا يكون المقصود ب ا ل ز ي ا د ة في الحديث ان يقولها م ئ ة م ر ة ثم يكررها م ئ ة أ خ ر ى فيذكرها م ئ ة يعني يكرر المئات يزيد في المئات لا يزيد على المئات نعم ق و ل لماذا لا يكون المقصود يقولها م ئ ة م ر ة ثم يقولها م ئ ة م ر ة أ خ ر ى وهكذا أ م ا إ ذ ا زاد على حد ا ل م ش ر و بان قالها م ئ ة م ر ة و مره ومرة او م ئ ة و ثلاث مرات كان هذا في الممنوع على كل حال عموم الحديث يشمل هذا و هذا من قالها م ئ ة ثلاث مرات م ئ ة و عشر مرات م ئ ة و خمسين مره يصدق عليه أ ن ه عمل أ ك ث ر من ذلك فيدخل في الحديث كما أ ن من قالها م ئ ت ي م ر ة ث ل ا ث م ا ئ ة م ر ة خ م س م ا ئ ة م ر ة يصدق عليه ذلك يصدق عليه ذلك نكمل ما قرئ ب ا ل أ م س يقول المؤلف رحمه الله تعالى و حدثني عن مالك عن بن أبي زياد بن أ ب ي زياد ميسره المخزومي عن ط ل ح ة بن عبد الله بن كريز الخزاعي أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أ ف ض ل الدعاء يوم ع ر ف ة أ ف ض ل الدعاء يوم ع ر ف ة أ ف ض ل الدعاء دعاء يوم ع ر ف ة أ ف ض ل مبتدا الدعاء مضاف إ ل ي ه دعاء خبره يوم عرفه مضاف إ ل ي ه أ ف ض ل الدعاء دعاء يوم عرفه هذا يحتمل أ ن يكون الدعاء الفاضل منوط باليوم فعلى هذا يشمل الحاج و غير الحاج أ ق و ل تفضيل الدعاء في هذا اليوم يحتمل أ ن يكون منوطا ً باليوم فيشمل الحاج و غير الحاج و يحتمل أ ن يراد به الحاج فيكون المراد دعاء في يوم ع ر ف ة أ و دعاء يوم في ع ر ف ة إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نقول انه خاص بالحاج و الحديث يحتمل ا ل أ م ر ي ن لفظه يحتمل أ ن يكون أ ف ض ل الدعاء الدعاء الذي يقال في يوم ع ر ف ة سواء كان القائل في ع ر ف ة أ و في ا ل أ م ص ا ر لكنه في هذا اليوم ف إ ذ ا كان الدعاء منوطا و معلقا باليوم شمل ا الحاج و غير الحاج و إ ذ ا كان الدعاء منوطا بالمكان الذي هو ع ر ف ة اقتصر فيه على الحاج و لا شك أ ن الحاج له م ز ي د الحاج له م ز ي د على غيره و الله جل و علا ينزل ع ش ي ة ع ر ف ة و ض ا ه ي و يباهي بالحاج توني شعثا غبرا ثم يقول أ خ ب ر ك م أ ن ي قد غفرت له لا شك أ ن الحاج له م ز ي ة و هذا اليوم أ ي ض ا له م ز ي ة فصيامه يكفر سنتين إ ذ ن غير الحاج يناله من ب ر ك ة هذا اليوم من فضله ما يكتب له أ ف ض ل يوم من طلعت عليه الشمس يوم ع ر ف ة هذا غير منظور فيه الى الحج و إ ل ى الحاج إ ن م ا هذا يشمل الجميع فينبغي أ ن يستغل هذا اليوم ب ا ل ع ب ا د ة و الذكر و الدعاء و لذا استحب جمع من أ ه ل العلم التعريف ب ا ل أ م ص ا ر اشمعنا التعريف ب ا ل أ م ص ا ر نعم هذه ا ل ك ل م ة استغلها من استغلها في أ ن يلبس أ ه ل ا ل أ م ص ا ر ا ل إ ح ر ا م و يلزم المساجد ت ش ب ه ن بمن وقف ب ع ر ف ة لكن لا شك أ ن هذا بدعه لبس ا ل إ ح ر ا م لغير النسك بدعه اما إ ن كان المقصود بالتعريف ب ا ل أ م ص ا ر هو ا ل م أ ث و ر عن بعض السلف لزوم المساجد ت ش ب ه ن بالحجاج و اغتناما لفضل هذا اليوم فلا باس هذا م أ ث و ر م أ ث و ر عن السلف كثير من السلف إ ذ ا صام لزم المسجد يحفظ صيامه و لو في غير عرفه فالمقصود أ ن التعريف إ ن كان المقصود به لبس ا ل إ ح ر ا م و لزوم المساجد هذا بتعه لغير الحاج و إ ن كان المقصود به لزوم المساجد و التزام الذكر و ا ل ع ب ا د ة في هذا اليوم العظيم فهذا م أ ث و ر أ ف ض ل الدعاء دعاء يوم عرفه و أ ف ض ل ما قلت أ ن ا و النبيون من قبلي لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له زاد في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة له الملك و له الحمد ي ح ي ويميت بيد الخير و هو على كل شيء قدير لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له أ ف ض ل الدعاء دعاء يوم عرفه و أ ف ض ل ما قلت أ ن ا و النبي و ن من قبل لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له يعني هل هذه من الدعاء هل هي الدعاء؟ أما دعاء أ م ا دعاء ا ل م س أ ل ة فلا ليست ف دعاء ا ل م س أ ل ة دعاء ا ل م س أ ل ة الطلب و هذه أ ع ظ م ا ل أ ذ ك ا ر ك ل م ة التوحيد التي شهد الله بها لنفسه و أ ش ه د عليها أ ف ض ل خلقه هي أ ف ض ل ا ل أ ذ ك ا ر نعم هي د ا خ ل ة في دعاء العباده و هو متضمن لدعاء ا ل م س أ ل ة و استنبط منه اهل العلم أ ن الثناء دعاء و لا شك إ ن كان المراد بالدعاء دعاء ا ل ع ب ا د ة فالثناء و الذكر من أ ف ض ل العبادات إ ن كان المراد ب دعاء م س أ ل ة إ ن كان دعاء ا ل م س أ ل ة م أ خ و ذ من لفظه فلا و إ ن كان على سبيل الالتزام نعم فدعاء ا ل ع ب ا د ة مستلزم لدعاء ا ل م س أ ل ة و جاء في الخبر من شغله ذ ك ر عن م س أ ل ت ي اعطيته أ ف ض ل ما أ ع ط ي السائلين و ح د فيه كلام لأهل المعروف ا ل آ ن فيه ارتباط بين المعطوف و المعطوف عليه أ ف ض ل الدعاء دعاء يوم ع ر ف ة و أ ف ض ل ما ق ل ت أ و هذا استئناف نعم أ و كلام مستانف ا ل ل ه الذكر أ ف ض ل ا ل أ ذ ك ا ر أ ف ض ل الدعاء دعاء يوم ع ر ف ة و أ ف ض ل ا ل أ ذ ك ا ر ما قاله هو النبي من قوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له فتكون الواو ا س ت ئ ن ا ف ي ة نعم يعني نظير ما جاء في حبب إ ل ي من دنياكم النساء و الطيب و ج ع ل ل ق ر ة عيني في ا ل ص ل ا ة منهم من يقول أ ن ا ل ث ا ل ث ة م ع ط و ف ة على الاثنتين و أ م ا لفظ ثلاث فليس ب ث ل ا ث و منهم من يقول هذا استئناف ل أ ن ا ل ص ل ا ة ليست من امر الدنيا على كل حال الحديث يدل على فضل ك ل م ة التوحيد و أ ن أ ف ض ل ا ل أ ذ ك ا ر على ا ل إ ط ل ا ق يقول ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إ ر س ا ل ه طلحه بن عبد الله بن كريز خزاعي تابعي أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ر ف ع و التابع ا إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم فهو مرسل و ل ذ ا يقول ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إ ر س ا ل ه و لا أ ح ف ظ ه بهذا الاسناد مسندا ً من وجه يحتج به و قد جاء مسندا من حديث علي و ابن عمرو قد جاء مسندا من حديث علي و ابن عمرو الفضائل لا تحتاج إ ل ى ما يحتج به هذا كلام ابن عبد البر أ م ا حديث علي الذي أ ش ا ر إ ل ي ه فهو مخرج عند ابن أ ب ي ش ي ف ة مخرج عند ابن أ ب ي ش ي ف ة و حديث ابن ع م ر عبد الله بن عمرو مخرج عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و ايضا عند البيهقي في الشعب المقصود انه روي ابن علي وصولا و روي عن عبد الله بن عمرو من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده و الكلام في هذه السلسله معروف لاهل ل ل م يقول بن عبد البر ولا احفظه بهذا الاسناد مسندا من وجه يحتج به و الفضائل لا تحتاج إ ل ى من يحتج به هذا ج ر ي على مذهب الجمهور ل أ ن ه يقبل في أ ح ا د ي ث الفضائل الضعيف و لا يشترط أ ن تكون ص ح ي ح ة أ و ح س ن ة بل يحتج بالضعيف الفضائل و ي ش ت ر ط لذلك شروط منها أ ن يكون الضعيف غير شديد و منها أ ن يندرج تحت أ ص ل عام و منها أ ن لا يعتقد عند العمل به ثبوته و إ ن م ا يعتقد الاحتياط فقول جمهور أ ه ل العلم الاحتجاج بالضعيف في الفضائل كما هو و نقل النووي في م ق د م ة ا ل أ ر ب ع ي ن الاتفاق على هذا القول مثله من قاله ملا علي القاري نقل الاتفاق على العمل بالحديث ا ل ضعيف في الفضائل لكنه الاتفاق هذا منقوط لوجود الخلاف لوجود الخلاف و الخلاف فيه قديما ً و حديثا ً معروف عند اهل العلم الفضائل هم يشترطون ل ل أ ح ك ا م أ ن لا تنزل عن الحسن لا تنزل عن الحسن ا ل أ ح ك ا م الفضائل المراد بها ما ي غ ت ب على فعله ثواب ولا ما في ثواب نعم في ثواب ولا ما في ثواب في ثواب ولا يعاقب على تركه ما الفرق بين الفضائل و السنن ما الفرق بين الفضائل نعم كيف عمل جديد طيب أ ن ا أ ق و ل ما دامت الفضائل يثاب على فعلها و لا يعاقب على تركها فما الفرق بينه و بين ا ل س ن ة ا ل م ع ر و ف ة عند جمهور اهل العلم في الاصطلاح في حدها في فرق ل ا ما في نعم ث ا ب ت ة نعم ا ل آ ن من يقول ب م ش ر و ع ي ة ص ل ا ة التسبيح وش يقول يقول سنه ا ل البدعه يرتب عليها ثواب ولا ما يرتب عليها ثواب نعم هي من الفضائل وليست من الفضائل إ ذ ن ما يظهر ف ر ق نعم ما يلزم ص ل ا ة ا ل ت س ب ي ح هذه ل ا وقت محدد و لا يقلنها من ا ل س ن ة عند م ا يقول بها ليست سنه البدعه ولا فرصه لا ما يلزم ك ل الدنيا ثبوت ظ ن ي لا لا حينما ي ب و ن ثبوتها إ ذ ا قلنا تثبت بالحديث الضعيف ما هو ظ ن ي اقل من الظن أ ق ل من الظن أ م ا ب ا ل ن س ب ة لحدها اصطلاحا ا ل س ن ة يدخل فيها الفضائل ا ل آ ن السنن الرواتب هذه و أ ر ب ع ركعات قبل العصر يستطيع أ ح د ا يخرجها عن تعريف السنن لا يمكن هل من الفضائل ولا من غير الفضائل من الفضائل كونها تندرج تحت اصل عام القالب السنن ايضا كثير منها يندرج تحت اصل عام الان الحديث الذي معنا يندرج في باب ا ل أ ذ ك ا ر وقد جاء الحث على الذكر ص ل ا ة ا ل ت س ا ب ي ع عند من يقول ب ي ا تندرج ا تحت الحث على ا ل ص ل ا ة ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وما ورد في ذلك من أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة في ت ق ص ي ص بعض الصور بعض الصور يكون هم من الفضائل و ت ن د ر تحت الحث العام على ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن لكن حدها لا يختلف عن تحريف السنن ف إ ذ ا رتبنا على الفضائل ثواب ولم نرتب على تركها إ ق ا ب إ ذ ن هي السنن والسن ن من ا ل أ ح ك ا م اتفاقا الشروط التي اشترطوها لا يمكن أ ن ت ن ظ ب ط اوصلها بعضهم إ ل ى ع ش ر ة شروط الحجر في تبيين العجب زاد على هذه الشروط المقصود أ ن هذه الشروط لا تنضبط و كل من أ ر ا د أ ن يثبت أ م ر ا أ ل ف ه بحديث ضعيف قال من الفضائل نعم و اذا أ ر ا د نفيه قال س ن ة و لا تثبت إ ل ا بخبر ثابت فمثل هذه ا ل أ م و ر لا تنضبط و لذا يجنح بعضهم إ ل ى أ ن ا ل س ن ة لا تثبت ومنها الفضائل الا بما تثبت به ا ل أ ح ك ا م ل أ ن ه ا كلها ش ر و ا ل ش ر متساوي ا ل أ ق د ا م جم منها ل ع ل م لا ي ر ى العمل بالضعيف مطلقا أ ب و حاتم وابو زرعه مقتضى عمل البخاري ومسلم ا ل به يقول ابن العربي ويشدد فيه أ ب و حاتم لا يرى العمل بالحديث الحسن لا يرى العمل بالحسن فضلا عن الضعيف أ ب و الحسن بن القطان لا يرى العمل بالحسن لغيره أ ص ل ا و أ ن ه في د ا ئ ر ة ا ل إ ه م ا ل كالضعيف جاء كثير من ا ل م ت أ خ ر ي ن فقالوا بهذا القول مثل الشوكاني و ا ل أ ل ب ا ن ي جمع من, من اهل العلم المقصود أ ن هذه ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين أ ه ل العلم والجمهور عرفنا مذهبهم شيخ ا ل إ س ل ا م يريد أ ن يوجه كلام ا ل إ م ا م أ ح م د ا ل إ م ا م أ ح م د يفرق بين ا ل أ ح ك ا م و الفضائل نعم يفرق بين ا ل أ ح ك ا م و الفضائل فيحتج بالضعيف في فضائل و إ ذ ا جاءت ا ل أ ح ك ا م أ ر ا د رجالا هكذا ي ع ن يشد ي بهم القول نعم شيخ ا ل إ س ل ا م يوجه كلام ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن مراده بالضعيف مراده بالضعيف الحسن مراده بالضعيف الحسن ل أ ن ه أ ح م د من المتقدمين و لا يعرف عنهم تقسيم ا ل أ ح ا د ي ث إ ل ى ث ل ا ث ة اقسام إ ن م ا يقسموا ل ح د ي ث الى صحيح و غير صحيح فيكون مرادها ب ل ض ع ي ف ما جاء في اصطلاح الترمذي و يعبر عنه ب أ ن ه حسن في ا ل م ر ت ب ة بين مرتبته إ ذ ن الضعيف لا يدخل ب كلام ا ل إ م ا م أ ح م د أ ص ل ا على قول ا ل شيخ الاسلام نعم لكن ماذا يلزم عليه يلزم عليه أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د لا يحتج ا بالحسن في ا ل أ ح ك ا م صح ولا لا لانه يريد ل ل أ ح ك ا م هكذا ما يريد الضعيف الذي هو عند شيخ ا ل إ س ل ا م يساوي الحسن إ ذ ن ا ل إ م ا م أ ح م د لا يحتج بالحسن و ب ا ل أ ح ك ا م هذا خلاف المعروف من مذهبه رحمه الله ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م أ ي ض ا يدعم قوله أ ن الحسن لا يعرف اطلاقه قبل الترمذي و هو معروف عن شيوخ الترمذي و من قبل ه ؤ كما هو مقرر في موضعيه المقصود أ ن هذا التقليد ينبغي أ ن يكون على عدم ا ا ح ت ج ا ج بالضعيف ثم إ ذ ا وردنا أ ح ا د ي ث حكم أ ه م العلم بضعفها أ و درس تسانيدها و وجدت ض ع ي ف ة ثم دلت القرائن التي لا تنهض على تقويتها و إ ن م ا دلت القرائن على أ ن أ ه ل العلم عملوا بها من غير نكير و اشبه ذلك أ و جاء ف ض ي ل ة من الفضائل في ذكر من ا ل أ ذ ك ا ر و غلب على ظن ا ل إ ن س ا ن أ ن هذا الذكر ثابت و إ ن لم يكن من حيث الصناعه ة يتسامحون في مثل هذا حتى الذين يقولون أ ن ه لا يحتج ا بالضعيف يبقى أ ن ن ا بعض أ ه ل العلم يتساهل جدا في التصحيح و التضعيف ثم يقول أ ن ه لا يحتج ا بالضعيف مثل شيخ احمد شاكر يتساهل يتساهل جدا جدا بالتصحيح و التضعيف ثم يقول ل ه ح د و بقي عنده ضعيف علشان يحتج ا ب ه ل ن ا رحمه الله يعني يندر أ ن ي ض ع ف حديثه بالمقابل أ ن ا س يندر أ ن يصح عندهم خبر لا يوجد ف ا ص ح ي ح ي ن بعض الناس يتشددون لكن ا ل ع ب ر ة ب أ ه ل التوسط والاعتدال وكتب ا ل ح ن ا ب ل ة م ش ح و ن ة ب ا ل ح د ي ث الضعيف لكن يرد على هذا أ ن ه م يحتجون بالضعيف في ا ل أ ح ك ا م يعني كتب الفقه مشحونه نعم يستدلون بالضعيف على واجبات فضلا عن ا ل س ن ة ا ل م ص ت ح ب ا ت كتب المذاهب كلها بدون استثناء الا اما يقرر ان الضعيف لا يحتج به في ا ل أ ح ك ا م ومع ذلك أ ت ب ا ع ه م يحتجون بها يريدون احتجاجا في ا ل أ ح ك ا م ولا شك ان هذه غ ف ل ة منهم غ ف ل ة عن التقعيد نعم هذا مجرد استرواح ح م ي ل يعني إ ذ ا لم يكن في ا ل م س أ ل ة إ ل ا هذا الحديث فكونك تعمل بهذا الضعيف أ ح س ن من أ ن تهمل ا ل م س أ ل ة أ ص ل ا أ و تجتهد اجتهاد لا يستند إ ل ى دليل فالحديث ضعيف عنده أ ح ب إ ل ي ه من ا ل ر أ ي وهذا م أ ث و ر أ ي ض ا عن ابي حنيفه رحمه لا يعتقد أ ن د العمل به ثبوت هو إ ن م ا يعتقد الاحتياط فعلى كل حال العلم متكامل ولله ا الحمد الفقهاء ك م ل و ن صنعه اهل الحديث والعكس والمحدثون يؤصلون المسائل ا ل ف ق ه ي ة بما عندهم من نصوص فلا يقدح لا في هذا ولا في هذا وكلها علوم ا ل إ ن س ا ن ب أ م س ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا ت ق و لذلك ن ا ه ا ا لا م لا يفهم منه أ ن ن ا نتنقص أ ح د أ ب د ا بل كل منهم ع ن الفقهاء و المحدثين كلهم حل ع ن ا ي ة كلهم بذل جهده واستفرغ وسعه و لكن لا يكلف الله نفسا لوسع فقي صرف جهده و وقته و الاستنباط و جهل أ و غفل عما ع د ذلك لا يكلف الله ي أ ت ي ه الناقد من أ ه ل الحديث و يكمل نعم و لتجدون تخريج كتب الفقه درب م أ ث و ر عند اهله كثيرا مما ي ض ع ف و ن ا ل ا ح د ي ث التي اعتمد ه ا الفقهاء لا بد أ ن نفرق بين الاعتماد و ا ل ا ع ت ذ ا د ي ع ن ي كون ا ل إ ن س ا ن كون العالم يحشد ا ل أ د ل ة ف ي أ ت ي بالصحيح و يردفه بالحسن و يكمل بالضعيف هذا لا يلام نعم لا يلام ل أ ن ه يشهد له ما تقدم يعني كما قيل انتقد كتاب ا ل ت و ع ي د الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه ارد فيه بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف الشيخ محمد م ن عبد الولاب يستدل على أ ص ل ا ل م س أ ل ة ب آ ي ة من ا ل ق ر آ ن يفتتح الباب ب آ ي ة من ا ل ق ر آ ن باب كذا وقول الله تعالى ثم بعد ذلك ي ر د ف ه ا بالحديث الصحيح نعم الذي يشمل ا ل م س أ ل ة بعمومه ثم بعد ذلك إ ذ ا جاءه حديث يستفاد منه التعيين و التخصيص و لو كان فيه مغمز في بعض أ ه ل العلم فمساله حشد ا ل أ د ل ة غير الاعتماد على الضعيف ل أ ن هذه ا ل أ ح ا د ي ث إ ن م ا يؤتى بها للاعتذار للاعتذار ظاهره صنيعه انه لا يحتاج ل ي ه ع ن ي ما يؤخذ من كونه أ و ر د و أ س ن د أ ن ه يعمل به لكن لما اشترط ا ل ص ح ة أ و ف ف في الصعيد على كل حال هذا من التنوع دعاء ا ل ع ب ا د ة مطلوب ودعاء ا ل م س أ ل ة مطلوب د ع و ن ي أ س ت ج ب لكم وهذا يشمل ا ل أ م ر ي ن نعم فتستغل الاوقات ا ل ف ا ض ل ة ب أ ن و ا ع العبادات ب أ ن و ا ع العبادات لكن ت ق مطلقا مطلقا ع يعمل ي يعمل د لا لا ل به به كل م س أ ل ة بخصوصها نعم هو الكلام في الفضائل في الجميع ما يقبل ا ط ل ا ق ا لكن ما يشد في ا ل م س أ ل ة بحيث يهمل القول ا ل آ خ ر و ه قول ع ا م ة اهل العلم أ ئ م ة كبار من نعم يقول حدثني عن مالك عن أ ب ي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس عن طاووس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم ا ل س و ر ة من ا ل ق ر آ ن يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم ا ل س و ر ة من ا ل ق ر آ ن و التشبيه في حفظ حروفه ل أ ن ا ل ق ر آ ن حفظه إ ن م ا يكون بحفظ حروفه يقول اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من عذاب جهنم من عذاب جهنم يعني من عذاب يكون في نار جهنم و أ ع و ذ بك معنى أ ع و ذ اللهم أ ص ل ه ا يا الله إ ن ي أ ع و ذ بك يعني اعتصم والتجئ بك يا رب ي من عذاب ا ل ع ق و ب ة التي تكون في نار جهنم و أ ع و ذ بك و أ ع ت ص م و أ ت ج ئ إ ل ي ك من عذاب يكون في القبر و أ ك ث ر ما يكون العذاب في القبر سببه المشي بين الناس في ا ل ن م ي م ة و عدم ا ل ا س ت ن ز ا ء و الاستبراء من القبر و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة المسيح الدجال ف ت ن ة ابتلاء امتحان اختبار المسيح الدجال المسيح ب ا ل ت ق ف ي ف و بالحاء ا ل م ه م ل ة منهم من شددها المسيح و منهم من أ ع ج م الحاء فقال المسيح و على كل حال الروايه ا ل م ح ف و ظ ة المسيح ب ا ل ت ق ف ي ف و الحاء الدجال سمي, ذلك لأنه سمي بذلك ل أ ن ه ممسوح العين اليمنى و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمسيح عيسى بن مريم فهو هذا مسيح ه د ا ي ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للدجال فهو ا ل مسيح ظ ل ا ل ه والمسيح بن مريم سمي بذلك ل أ ن ه إ ذ ا مسح ه ذ ا العاهه برئ ي و قيل أ ن ه مسح ا ل أ ر ض و قيل ل أ ن ه ممسوح ق د م لا أ خ م ص له على كل حال فرق بينهم مظاهر المسيح اسم ولا وصف ولا لقب لقب الاسم الاسم عيسى اسمه عيسى نعم, نعم. و المسيح وصف, وصف لقب طيب هو من حيث الاصطلاح لقب لكن جاء اسمه اسمها ل م س ي ح ب ن مريم فهو اسم ولا وصف نعم أخوان نعم نعم اسماء الله جل و علا نعم قد يكون اللفظ في أ ص ل ه وصف في أ ص ل ه وصف ثم يتداول فيصير اسم مثل الرحمن الرحيم نعم و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة المسيح الدجال و أ ع و ذ بك من ف ت ن ة المحيا ما يعرض ل ل إ ن س ا ن في حياته مما يصرفه عن دينه والممات ما يعرض ا ل إ ن س ا ن عند موته وقيل فتنته في قبره وقد قد جاء ا ل أ م ر ب ا ل ا س ت ع ا ذ ة من هذه ا ل أ ر ب ع فعند مسلم ا ل حديث ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه مرفوعا عن إ ذ ا فرغ أ ح د ك م من التشهد فليتعوذ بالله من الاربع وفي ر و ا ي ة فليستعذ ف ا ل أ م ر بها دل على وجوبها ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر الوجوب و أ و ج ب ه ا طاووس الراوي و أ م ر ابنه ب إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة لما ترك ا ل ا س ت ع ا ذ ة من هذه ا ل أ ر ب ع ه كما في صحيح مسلم و الجمهور على أ ن ه ا م س ت ح ب ة و ليست بواجبه و ليست بواجبه قد يقول جاء ا ل أ م ر به قد يقول قائل جاء ا ل أ م ر بها ف ل ي س ت ع ا ل لام لام ا ل أ م ر فليتعوذ جاء الام لام ا ل أ م ر نعم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما علمها المسيء و أ ك ث ر من وصف ص ل ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يذكرها فيقول هذه صوارف لهذا ا ل أ م ر من الوجوب الى استحقاق أ ب و الزبير المكي معروف ت د ل ي س ه مدلس وقد عن عن رواه عن ط ا و س ب ا ل ع ن ع ن وهذا يقول ما تقولنا فيمن قال هذا من عنعاته ب الزبير والقول ر ا ج ح في ت د ل ي س ه هو مدلس لكن ت د ل ي س ه في الصحيح في صحيح مسلم محمول على الاتصال ل أ ن عنعنات ا ل م د ل س في الصحيحين محمول عند اهل العلم على الاتصال والحديث مما خرجه مسلم حديث مما خرجه في مسلم فلا كلام ل أ ح د بعد هذا يقول و حدثني عن مالك يعني حرصا على لفظه قد يعلمهم ا ل س و ر ة من ا ل ق ر آ ن كما يعلمهم ا ل س و ر ة من ا ل ق ر آ ن على سبيل المستحفظ و قد يعلمهم ا ل س و ر ة و قد علمهم السور ة من ا ل ق ر آ ن على سبيل المستحفظ لان المشبه به ليس ج و ا ل تعليم السور من ا ل ق ر آ ن واجب ان المشبه به ليس بواجب المقصود أ ن وجه الشبه هو ا ل م ح ا ف ظ ة على حروفه كما يتعلم القران و ح د ذ ن ي عن مالك النبي الزبير المكي محمد بن مسلم الذي سبق عن طاووس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا قام ا ص ل ا ه من جوف الليل كان إ ذ ا قام إ ل ى الصلاه من جوف الليل يقول يقول خبر كان اللهم لك الحمد يعني بعد ما يكبر تكبيره ا ل إ ح ر ا م يقول اللهم لك الحمد أ ن ت نور السماوات و الارض انت نور السماوات و الارض و جاء في آ ي ة س و ر ة النور الله نور السماوات و الارض مثل نوره إ ل ى آ خ ر ه فالله نور و حجابه النور في ر و ا ي ة النار أ ن بورك من في النار ما معنى ا ل آ ي ة ها ه كيف, كيف و من حمل لكن نريد من في ا ل ن ا ر الله جل و علا حجابه النور لو كشفه و في ر و ا ي ة النار على كل حال راجعوا لها كتب التفسير هذه فيها إ ش ك ا ل كبير عند أ ه ل العلم يراجع لها كتب التفسير يعني الاسترسال فيها يخرجنا عن موضوعنا الله أ ن ت نور السماوات و ا ل أ ر ض ولك الحمد ولك الحمد أ ن ت قيام السماوات و ا ل أ ر ض قيام وقيوم بمعنى واحد والمراد به من يقوم بحفظهما و لك الحمد انت رب السماوات و العظيم و من فيهن و من فيهن من هذه للعقلاء فغلب العقلاء على غيرهم أ ن ت الحق الاله المعبود بالحق بحق ف أ ن ت حق و قولك حق أ ن ت الحق و قولك الحق تعريف جزئي ا ل ج م ل ة أ ن ت الحق وقولك الحق ووعدك الحق يدل على ايش تعريف جزئي ا ل ج م ل ة يفيد الحصر أ ن ت الحق يعني لا غيرك قولك الحق لا غيره ووعدك الحق لا سواه فالوعد لا يدخله خلف البته انك لا تخلف الميعاد ولقاؤك الذي هو البعث حق لا مريه فيه ولا شك و ا ل إ ي م ا ن بالبعث ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن بالله جل وعلا و ا ل ج ن ة حق والنار حق ا ل ج ن ة وجودها و نعيمها حق والنار وجودها و عذابها حق لا شك فيه ولا ا م ت ر ى و ما يجب أ ن يعتقده المسلم وجود ا ل ج ن ة و النار لا خلاف فيه بين أ ه ل ا ل س ن ة و أ ن ك ر ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ج ه م ي ة وجودهما في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة لا ح ا ج ة ل ه م في نظرهم في ن ظ ر ه وجودهما في الدنيا عبث عندهم لكن الذي عليه أ ه ل ا ل س ن ة من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م وسلف هذه ا ل أ م ة كلهم على أ ن النار وجنه النار م و ج و د ة م خ ل و ق ة قد يقول جل وعلا في حق فرعون و آ ل ه النار يعرضون عليها و د و ا و ع ش ي ش متى هذا في الدنيا ل أ ن ه قال بعد ذلك ويوم ا ل ق ي ا م ة أ د خ ل و ا ويوم تقوم الساعه نعم ويوم تقوم الساعه ة وادخل ال فرعون اشد فرعون نسال الله نسال الله نعم فهذا الدليل من اصرح الادله و اقواها على ان جنه ة النار موجوده في الدنيا قبل الاخره و جاء في حديث الابتلاء والامتحان في السؤال في القبر ان المؤمن يفتح له باب الى الجنه و غيره يفتح له باب إ ل ى النار و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ر أ ى ا ل ج ن ة و النار و النار حق و ا ل س ا ع ة حق أ ن ت الحق و قولك الحق و ع د و ك الحق و ا لقاؤك حق أ و الحق و ا ل ج ن ة حق و النار حق و ا ل س ا ع ة يعني قيامها الذي به يكون تكون ن ه ا ي ة الدنيا حقا ل ل ه م لك أ س ل م ت انقدت و خضعت وبك آ م ن ت صدقت و أ ي ق ن ت يقينا جازما و عليك توكلت فوضت أ م و ر ي كلها و إ ل ي ك أ ن ب ت يعني رجعت مقبلا ب ق ل ب ي و قالبي اليك وبك خاصمت من لم يقبل ا ل د ع و ة و من خاصم بباطل يخاصم بالله جل و علا و إ ل ي ك حاكمت كل من ظلم أ و جحد الحق ف إ ن ه يحاكم إ ل ى الله جل و علا لا إ ل ى غيره من ا ل أ ع ر ا ف و العادات و لا من القوانين ا ل م س ت و ر د ة من ا ل أ ع د ا ء إ ن م ا التحاكم إ ل ى الله جل وعلا افحكم الجاهليه يبغون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ومن لم يحكم بما انزل الله في ا ل آ ي ا ت الثلاث المقصود ان الامر ليس بالسهل ولا بالهيئه فاغفر لي ما قدمت يعني قبل هذا الوقت وما اخرت عنه من الذنوب ب ا ل ن س ب ة لمن يتصور منه وقوع الذنب و منه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يكون هذا الدعاء تعليم ل أ م ت ه تعليم ل أ م ت ه و الا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه و هو معصوم من أ ن يقع منه الذنب فاغفر لي ما قدمته و ما ا خ ت أ س ر ر ت يعني أ خ ف ي ت و أ ع ل ن ت المراد به أ ظ ه ر ت أ ن ت إ ل ه ي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت زاد البخاري و لا حول و لا ق و ة إ ل ا بالله و الحديث متفق عليه الحديث متفق عليه الله نور نعم الله نور السماوات و الارض يعني هل يساغ ن يسمى بعبد النور مثلا هل المراد بنور نعم إ ط ل ا ق المصدر على الله جل وعلا هل يراد به ح ق ي ق ة المصدر أ و اسم الفاعل يعني منور أ و هو بذاته جل وعلا نور ا ل أ ص ل أ ن ه نور كما قال عن نفسه جل وعلا الله نور السماوات كما قال عنه ن ب ي ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام منهم من يقول نور يعني منور السماوات والارض وعلى كل حال ما دام ثبت بالكتاب و ا ل س ن ة هذا ا ل إ ط ل ا ق فلا م ن د و ح ة عنه ولا م ح ي د ه ولا مفر بل علينا أ ن نسلم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني هل يقال النور عبد النور مثلا أ و عبد نور نعم أ و لا بد أ ن يقال نور السماوات و ا ل أ ر ض ل أ ن من ا ل أ س م ا ء ما لا يطلق إ ل ا مع مقابله ما تقول عبد النافع نعم و الله جل و علا هو النافع لكن أ ي ض ا هو ا ل ظ ا ر فمن ا ل أ س م ا ء ا ل م ت ق ا ب ل ة ما لا يمكن إ ف ر ا د بعضها عن بعض منها المضافه لا يمكن أ ن تطلق بغير المضاف إ ل ي ه و هكذا و عليه ا ل ص ل ا ة و السلام معصوم بعد النبوه معصوم على كل حال ا ل م س أ ل ة هو مغفور له ما تقدم من ذنبه و ما ت أ خ ر و معصوم عند عامه اهل العلم أ م ا من وقوع الشرك هذا إ ج م ا ع أ و وقوع ما يكل بالتبليغ أ ي ض ا هذا إ ج م ا ع مساله وقوع الكبائر و وقوع الصغائر التي و ف ق للرجوع عنها م س أ ل ة لكن الجمهور على أ ن ه معصوم ل يقع منه كبيره يقع منه خلاف الاولى قد, يقع منه خلاف الأولى قد, يقع منه خلاف قد يجتهد ق قد ع منه خلافه ي ويقع منه خلاف ا ل أ و ل ى كما في ق ص ة ا ل أ س ر ا ء وهي التي يستغفر منها نعم نور أ ن أ ر ا ه هذا ماشي مع, مع حجابه النور ماشي مع حجابه النور و ي ن لو استرسلنا في هذا الموضوع لخرجنا عما يراد منا في هذا الباب و إ ل ا لو اردنا أ ن نقول مثلا ً هل النور هل هو نفس النور أ و النور ينبعث منه هذا ما لنا داعي في هذا الكلام كله ف... نعم ه ذ الدعاء ا و ا س ت ف ت ا ح به هذا الدعاء من أ ج ل الاستفتاح ا ل ذ ي تقال في ص ل ا ة التهجر لا ل ا في أ و ل ت س ل ي ف يظهر انه هو موجود على كل حال في أ س م ا ء أ ه ل العلم عبد النور نعم هو موجود في أ س م ا ء أ ه ل العلم عبد النور لكن هذا ما يختلفون فيه هل هو اسم والامر في سعه يوجد ما يدل عليه ومن فهم ه و ص ن ف ه لا اسم ونفاه من ا ل أ س م ا ء له وجه يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ا ل أ ن ص ا ر ي عن عبد الله بن عبد الله بن جابر و يقال جبر بن عتيك ا ل أ ن ص ا ر ي المدني أ ن ه قال كذا في روايه يحيى و هو أ و ل ى مما جاء في الروايات ا ل أ خ ر ى ممن أ د خ ل بين عبد الله بن عبد الله وبين ابن عمر راويا فمن ا ل ر و ا ة عمالك من أ د خ ل بين عبد الله بن عمر عتيك بن الحارث في ر و ا ي ة جابر بن عتيك يعني جد عبد الله نعم يقول ا ن عبد البر لكن روايه احياء او ل ى أ ن ه قال جاءنا عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما في بني م ع ا و ي ة في بني معاويه ق ر ي ة ق ر ي ة من قرى ا ل أ ن ص ا ر ب ا ل م د ي ن ة فقال هل تدرون أ ي ن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هل صلى اين صلى هل تدرون أ ي ن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا فقلت له نعم مراد بن عمر أ ن يصلي فيه و هذا من ش د ة حرصه رضي الله عنه على اقتفاء آ ث ا ر النبي صلى الله عليه و سلم لكنه لم يوافق على ذلك رضي الله عنه و ا ل ل ه ه و يحرص على اقتفاء آ ث ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و يتتبعها و يفعل ح ما فعله النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فيها بل كان يبالغ في ذلك فذكر ابن عبد البر في التمهيد عنه أ ن ه كان يكفف دابته لتقع أ ق د ا م ه ا على أ ق د ا م د ا ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هذا من اجتهادات ابن عمر مما ش ذ به ابن عمر رضي الله عنهما مما لم يوافق عليه لم يفعله كبار ا ل ص ح ا ب ة بل المعروف عند أ ه ل العلم من أ ج ل ح م ا ي ة جناب التوحيد و سد الذرائع الموصله الى الشرك مثل هذه عمونها يحرصون على أ ن تخفى لا على أ ن تبعث و توجد أ ي ن صلى رسول الله صلى و سلم مسجدكم هذا فقلت له نعم و أ ش ر ت إ ل ى ن ا ح ي ة منه يعني من المسجد هذا ي ق و ل ما حكم السفر إ ل ى الدول غير ا ل ا س ل ا م ي ة إ ذ ا كان البقاء بين أ ظ ه ر الكفار لا يجوز و ا ل ه ج ر ة من بلاد الكفر إ ل ى ديا ا ل إ س ل ا م و ا ج ب ة إ ل ا من استضعف وعجز فقد جاء عذره في ا ل ق ر آ ن وعلى هذا لا يجوز السفر إ ل ى البلاد غير ا ل ا س ل ا م ي ة و ل ق ا م ه فيها أ ه ل العلم يقول إ ذ ا كانت ا ل م ص ل ح ة ر ا ج ح ة لتعلم علم لا يوجد عند المسلمين و ا ل أ م ة ب ح ا ج ة إ ل ي ه أ و سفر لعلاج أ و ل د ع و ة أ ه ل العلم يرخصون في هذا لكن على ا ل إ ن س ا ن ا يحتاط لدينه يحتاط لدينه والله المستعان يقول ما حكم ترشيح او تصويت على غير المسلم غير المسلم لا يجوز ترشيحه ولا تصويت له <تصفيق> اللهم إ ل ا إ ذ ا كانت البلاد غير إ س ل ا م ي ه و ا ل إ ن س ا ن مضطر للبقاء فيها أ و عاجز عن الانتقال منها و ر أ ى أ ن هذا الذي يرشح يخفف الشر على المسلمين ا ل م س أ ل ه ا ج ت ه ا د ي ة نعم؟ هو ترشيح من ك ف ا ر لكن هذا موجود مسلم ووجد في هذه البلاد وله صوت معتبر وهذا كافر مؤذي ومعروف شرير شره متعدي وهذا كافر لا يخشى شره لا شك إ ن تقليل الشر بقدر ا ل إ م ك ا ن مطلوب و إ ل ا ف ل ا ص ل ان الكافر لا عبره ة ل ا ل ل ل ه ا م س ت ع ا ن وهذا من آ ث ا ر بناء النتائج التي يراد أ ن تكون ش ر ع ي ة على مقدمات غير ش ر ع ي ة نعم يقيم في بلاد الكفار ثم يضطر ل ى ان يتحاكم إ ل ى غير ما انزل الله يتحاكم إ ل ى القوانين الوضعيه وقد ي ل ج أ إ ل ى ربا وقد يضطر إ ل ى كذا ما ا ل ذ ن يضطر الى البقاء العاجز العاجز معذور لكن من استطاع لا يجوز له ذلك بحاله يقول هذا أ ي ض ا ب ا ل ن س ب ة لحديث رباعه بن رافع ا ل ر ج ل الذي زاد في قيامه من ا ل ك و ه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ع ل ى ب ع ض يقول أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يمكن عليه أ ص ل عمل ا ل ز ي ا د ة بل امتدح ما فعل و ت أ خ ي ر البيان عن وقت الحاجه يخالف كونه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين أ ك م ل البيان و أ ت م ه فيلزم من هذا تسويق ا ل ز ي ا د ة على المشروع كما قالوا فكيف نرد عليه في هذه ا ل ن ق ط ة في عصر التشريع في عصر التشريع إ ذ ا اجتهد ا ل إ ن س ا ن و قصد فعل الخير و فعل فعله ا ل س ن ة منها ما يسمى بالتقرير التقرير ل أ ن ا ل س ن ة إ ن م ا قول إ ن م ا هي تكون بالقول و بالفعل و بالتقرير و بوصفه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بشمائله و أ خ ل ا ق ه وادابه ا التقرير ل س ن ة ا ل ت ق ر ي ر ي ة إ ذ ا فعل بحضرته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شيء أ و اجتهد شخص فقال قولا يرجو بهما عند الله جل وعلا و اقر في عهده عليه الصلاه من, من قبله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكتسب ا ل م ش ر و ع ي ة و بعد وفاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا كلام ل أ ح د في هذا المال لانه من م أ ي ن يكتسب التشريق من أ ي ن يكتسب ا ل ش ر ع ي ة والوحي قد انخطا و ا ل إ ق ر ا ر الشرعي قد انتهى من أ ي ن لشخص يقول كلاما يظنه ويقربه إ ل ى الله جل وعلا ولا يجد من يدله على صواب قوله هذا ا ب ت د ا ء هذا ا ب ت د ا ء لا بد أ ن يكون للدعاء لاسيما الذي يتعبد به في ا ل ص ل ا ة لا بد أن يكون له أ ص ل الشر من قول أ و فعل من ق و ل عليه الصلاه والسلام ومن فعله نعم أ و من تقريره فليس في هذا مستمسك لمن أ ر ا د أ ن ي أ ت ي بشيء غير مشروع ويقول ان الصحابي أ ق د م على غير المشروع من قبل غير أ ن يسبق له ش ر ع ي ة قبل أ ن يقره النبي عليه الصلاه والسلام نقول واكتسب ا ل ش ر ع ي ة من إ ق ر ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الخلافه خ ل ا ف ه ميؤوس منها في بلاد كفار هذا الكلام ا ح ن ب ناملها ل آ ن ه ويقول ما حكمه ن ق هذا كافر م ذ ن ا ل مسلمين وشرير و ا ل م ف ا ض ل ة بين اثنين بين هذا وبين شخص وجوده مثل عدم ه شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى في كتابه ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة يقرر أ ن تقليل الشر بقدر ا ل إ م ك ا ن مشهور تقليل الشر لو صار شرح شخص مستشار عند ظالم و هذا الظالم فرض ض ر ي ب ة على الناس كل واحد أ ل ف مثلا فجاء هذا المستشار و قال لو خفضتها ل ى خمسمائه كان ا ل أ م ر هذه ا ل خ م س م ا ئ ة ظلم و مقاله هذا الشخص لهذا الظالم أ ي ض ا إ ق ر ا ر للظلم لكن تخفيف المقاطعه شيخ ا ل إ س ل ا م يرى شرعيه الزلازل تخفيف الظلم في نظر شيخ ا ل إ س ل ا م ا ن ت ي م ي ه ر ح م ة الله عليه شرع بقدر الامكان صحيح, صحيح نقول يا أ خ ي ا ل أ ص ل أ ن ه م لا ع ل ا ق ة لهم في هذا الباب و أ ن ه م ك و ن و يصوتوا لكافر إ ق ر ا ر و تشريع لعمله لكن ا ل م ص ل ح ة تقتضي هذا ا ل م ص ل ح ة ما هي م ص ل ح ة ا ل إ ن س ا ن ا ل ش خ ص ي ة لان بعض الناس يخلط بين م ص ل ح ة ا ل ش خ ص ي ة و م ص ل ح ة ا ل أ م ة ا ل ع ا م ة نعم ا ل م ص ل ح ة ا ل ش خ ص ي ة لا ينظر إ ل ي ه ا في مثل هذه ا ل أ م و ر لكن إ ذ ا كانت اذا كانت م ص ل ح ة ا ل أ م ة بكاملها تتعلق بترجيح هذا هذا الكافر الذي ي خ ف ضاره الخلق تخريجا على قول شيخ ا ل إ س ل ا م ما فيه اشكال يعني من في تاريخ ا ل د و ل ة ا ل ن ا ب ت ة السوء هذه ا ل يسمونها إ س ر ا ئ ي ل أ ل ا يتفاوت المسؤولون فيها شرهم ز ي ا د ة و نقصان نعم يختلفون يعني لو شخص ترجيح بين شارون هذا ا ل ط ا غ ي ة خ ب ي ث وبين شخص آ خ ر أ ق ل منه ضررا فرشح المسلمون ا ل آ خ ر ا ك ت ب ا ء لشر شر مو بالاصل ا ل م س أ ل ة غير مشروع لكن يبقى ان تقليل الشر بقدر ا ل إ م ك ا ن نعم لكن لا يعني هذا أ ن ا ل إ ن س ا ن يقسم يقحم نفسه ليعمل و يتولى بنفسه اعمال غير م ش ر و ع ة يعني يختلف هذا عن هذا نعم يختلف عن كونك ترشح شخص أ ن ت مفروض مفروض عليك شخص شخص أ ق ل من ا ل آ خ ر في الشر خرجناه اخوه شيخ ا ل إ س ل ا م لكن أ ن ت ر ش ح لتعمل أ ع م ا ل ش ر ي ر ة تخالف ا ل إ س ل ا م ولو كان ضررك على المسلمين اقل نقول لا يوجد د ب ق فيها لانك ان تتولى بنفسك إ ق ر ا ر الشر فرق بين هذا و هذا نعود إ ل ى الحديث هل تدرون أ ي ن صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجدكم هذا يعني ليصلي فيه وعرفنا أ ن هذا من مما اختص به و انفرد به ابن عمر من تتبع آ ث ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقلت له نعم واشرت إ ل ى ن ا ح ي ة منهم من المسجد فقال هل تدري ما الثلاث يعني الدعوات التي دعا بهن فيه يعني في هذا المسجد ابن عمر يدري ولا ما يدري قال صدقت يدري ولا ما يدري يدري ابن عمر يدري ابن عمر ل أ ن ه قال في ا ل أ خ ي ر صدقت ولا نقول أ ن هذا مثل ما جاء جبريل يسال النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام يقول صدقت فعجبنا له ي س أ ل ه ويصدق هنا فيه طرح العالم ا ل م س أ ل على منهم دونه ل ت ق ر في ذهنه إ ن كان جاهلا بها علم و إ ن كان حافظا لها ثبتت في ذهنه وسمعها من حضر واستبادوا وهذا أ ص ل ه سؤال جبريل للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن الدين عن الدين بدوائره الثلاثه ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن نعم سوى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ا ل ش ج ر ة التي تشبه المؤمن لاتدعى بهن فقلت نعم قال ف أ خ ب ر ن ي بهن فقلت دعا ب أ ن لا يظهر ب ا لا يظهر الله جل وعلا عليهم ع د و من غيرهم يعني من غير المؤمنين يظهر ا ل معنى هذا أ ن المؤمنين إ ذ ا قابل الكفار م ت ح ت م ا نصرهم أ و قد ينصر الكافر و يدال عليهم من باب الابتلاء و الامتحان لكن لا يظهر يعني ظهورا عاما على وجه ا ل أ ر ض على ا ل كفار المسلمين نعم لكن لا يمنع أ ن ينتصر الكافر من باب ابتلاء المؤمن ابتلاء المسلمين ب أ ن لا يظهر الله عليهم عدوا من غيرهم يعني من غير المؤمنين و لا يهلكهم بالسنين يعني بالمحل والجد ف أ ع ط ي ه م ا اجيب بدعوتي أ و بدعوتيه ودعا د ع و ة ث ا ل ث ة ب أ ن لا يجعل ب أ س ه م ب ي ن ه م أ ع ط ي هذتين الدعوتين نعم المسؤول وابن عمر أ ق ر المسؤول المسؤول هذا فقال هل تدرون اين صلى فقلت نعم القائل هذا هو الذي قاله ف أ ع ط ي ه م ا و أ ق ر ه م عمر قال ص د ق وهو الحديث في صحيح مسلم مفصل ودعا ب أ ن لا يجعل ب أ س ه م بينهم يعني في الحروب والفتن فمنعها قال ص د ق يدل على أ ن ابن عمر كان عنده علم من ذلك قال ابن عمر فلن يزال الهرج إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لن يزال القتل إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا بقضاء الله جل وعلا وقدره وفي حديث ح ذ ي ف ة أ ن هناك باب إ ذ ا كسر الباب ب د أ ت الفتن والباب هو عمر رضي الله عنه هو عمر رضي الله عنه لما قتل عمر ب د أ ت الفتن ت ل ا ه ق ت ا ل خ ل ي ف ة الراشد الصوام القوام مظلوم بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر في بلد ا ل إ س ل ا م وبين المسلمين وهذا ش أ ن ا ل فتن إ ذ ا ب د أ ت استفحلت لا يمكن ا ل س ي ط ر ة عليها لا يمكن ا ل س ي ط ر ة عليها هي في أ و ل ما تكون ف ت ي ة يمكن معالجتها و السيطره عليها لكن إ ذ ا استفحلت لا يمكن نعم هذا اجتهاد هذا اجتهاد وهذا, اجتهاد وهذا من شوارع رضي الله عنه و ر ض ا ه ما وافقه حقا اما ما جاء له و لغيره عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ا ت خ ذ من مقام ابراهيم و صلى هذا ل ل ج م ي ل أ م ا ما صلى به اتفاقا عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من غير م ز ي ة له على غيره فلا ي س ل لا ولا ح ر م ولا غيره كل إ ن س ا ن مطالب انت مصلين مطالب ا ل ص ف ا ل أ و ل بما يامن الصفوف يعني الجاءت نصوص ت ق ص ك نعم نعم شفيها ي ت ت ب ع و ن ه يذكرونه في تواريخ ا ل م د ي ن ة ويتتبعه بعض الناس على كل حال تتبع ا ل آ ث ا ر لا شك أ ن ه يجر إ ل ى أ ن تعبد هذه ا ل أ ث ا ر و أ ن يعتقد فيها و أ ن يتبرك بها كما هو حاصل ثم قالوا حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م أ ن ه كان يقول ما من داع يدعو إ ل ا كان بين إ ح د ى ثلاث إ م ا أ ن يستجاب له بعين ما س أ ل و إ م ا أ ن يدخر له يوم ا ل ق ي ا م ة و إ م ا أ ن يكفر عنه من الذنوب نظير دعائه و هذا الكلام قول زيد بن أ س ل م يقول ابن عبد البر مثل هذا يستحيل أ ن يكون ر أ ي ا و اجتهادا و إ ن م ا هو توقيف و هو خبر محفوظ عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم أ خ ر ج عن جابر أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال دعاء المسلم بين إ ح د ى ثلاث ما أ ن يعطى م س أ ل ة ه التي س أ ل أ و يرفع بها د ر ج ة أ و يحط بها عنه خ ط ي ئ ة ما لم يدر ب ق ط ي ع ة رحمه او ب إ ث م أ و يستعجل نعم قحط السنين نفسه نفسه、أيه. اللهم اجعلها سنين كسن يوسف يعني جد قحطه له و ثبت、فيه. معروف عنه انه يصلي يبحث يبحث عن ذ ه المواضع بل ذكر عنه ا بن عبد البر شيئا اعظم من ذلك ل ك دام ك ف ك ف الدابه والله المستعان قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى باب العمل في الدعاء حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال راني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما و أ ن ا أ د ع و و أ ش ي ر ب أ ص ب ع ي ن أ ص ب ع من كل يد فنهاني وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن سعيد بن المسيب كان يقول إ ن الرجل ليرفع بدعاء ولده ا من بعده وقال بيديه نحو, نحو السماء فرفعهما وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه قال إ ن م ا أ ن ز ل ت هذه ا ل آ ي ة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة فقال لا ب أ س بالدعاء فيها وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين و إ ذ ا أ ر د ت في الناس فتنه فاقبضني إ ل ي ك غير مفتون وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إ ل ى هدى إ ل ا كان له مثل اجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أ ج و ر ه م شيئا وما من داع يدعو إ ل ى ض ل ا ل ة إ ل ا كان عليه مثل أ و ز ا ر ه م لا ينقص ذلك من أ و ز ا ر ه م شيئا وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اللهم اجعلني من ا ئ م ة المتقين وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن أ ب ا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل كان يقوم من يقوم و ج فيقول ا ل ل ل ف ي نامت العيون وغارت النجوم و أ ن ت الحي القيوم يقول في الدعاء حدثني يحيى مالك عن عبد الله بن دينار قال المؤلف الله تعالى العمل الدعاء مالك الله الله باب رحمه عمر رآني عن عن عبد عبد بن بن و أ ن ا أ د ع و و أ ش ي ر ب أ ص ب ع ي ن أ ص ب ع من كل يد فنهاني فنهاني يشير ب ا ل أ ص ب ع ي ن ب ي د ي كلتيهما بسبابتيه فنهى عن ذلك ل أ ن ه ينافي التوحيد لا أ ق و ل إ ن ه شرك لكن المطلوب التوحيد و ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى التوحيد ب أ ص ب ع و ا ح د ة فالواجب ف الدعاء ا ل أ ص ل فيه إ م ا أ ن يكون برفع اليدين وتواترت ا ل أ ح ا د ي ث ب ذلك وفي الباب أ ك ث ر من م ا ئ ة حديث في رفع اليدين في الدعاء جمعت في رسائل م س ت ق ل ة ف إ م ا أ ن يكون برفع اليدين والله جل وعلا يستحيي ان يرد عبده إ ذ ا رفع يديه صفر يعني خاليتين إ م ا أ ن يكون باليدين وبسطهما على معنى التضرع و ا ل ر غ ب ة إ ل ى الله جل وعلا وقد ورد إ ن ك ا ر رفع اليدين لكنه قول شاذ وثر عن بعض السلف أ ن ه قال لشخص ر آ ه رافعا يديه ثكلتك أ م ك من تتناول بهما ولعله ر آ ه بالغ في رفع اليدين حتى ك أ ن ه يتناول شيئا بعيدا فقال له ذلك و إ ل ا ف ا ل أ ص ل غ ي رفع اليدين الثبوت القطعي من فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قوله مفهوم أ ن ه لا يرده خائبا لا يرده خائبا لا بد من ادعوني أ س ت ج ب لكم و ا ل إ ج ا ب ة إ م ا أ ن تكون بعين ما طلب أ و أ ن يدخر له نظيره في ا ل ج ن ة أ و يدفع عنه من السوء ما يقابله أ م ا مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فلا يثبت في حديثان ضعيفان لا تقوم بهما ح ج ة إ ن لم يكن الدعاء برفع اليدين فليكن ب ا ل إ ش ا ر ة ب أ ص ب ع و ا ح د ة على معنى التوحيد قاله الباجي وروي مرفوع عن ابي هريره ا شخصا في ت ش ه و د ه أ ش ا ر ب أ ص ب ع ي ه فقال انه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ح د أ ح د نعم هذا مرفوع و على كل حال و الحديث و إ ن كان موقوفا على ابن عمر ل أ ن ه يشهد له المرفوع من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة و المعنى صحيح ف ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى الواحد ب أ ص ب و ا ح د ة و ه ما يقتضيه التوحيد ما ت نعم انكر عليه رفع اليدين في ا ل خ ط ب ة أ ن ك ر علي رفع اليدين في خ ط ب ة أ م ا رفع اليدين في خ ط ب ة الاستسقاء ث ا ل ث نعم و حتى من الجلوس من المصلين كل من ر ف ع و ن ا ي د ي ه في خ ط ب ة الاستسقاء هذا ثالث ص ح ي ح و حدثني عن مالك عن عن ي ح بن سعيد ان سعيد بن ا ل م س ي ب كان يقول إ ن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده, ليرفع بدعاء ولده من بعده. معلوم أ ن ه إ ذ ا مات ابن آ د م انقطع عمله إ ذ ا مات ابن آ د م انقطع عمله إ ل ا من ثلاث ص د ق ة ج ا ر ي ة أ و علم ينتفع به أ و ولد صالح يدعو له أ و ولد صالح يدعو له يحرص ا ل إ ن س ا ن على الصدقه جاريه م س ت م ر ة التي لها مصدر يضمن استمرارها ليستمر ا ل أ ج ر علم انتفع به يحرص على أ ن يتعلم العلم الشرعي النافع مخلصا في ذلك لله عز و جل و يحرص على أ ن يعلمه الناس ليكون له مثل أ ج و ر ه م نعم و يحرص على ا ل ت أ ل ي ف الذي لا ينقطع ثوابه أ و ولد صالح يدعو له فيحرص على ت ر ب ي ة ولده حتى يكون صالحا ينتفع بدعائه فأنتفع إ ذ ا لم يحرص على ت ر ب ي ة ولده نعم فدعا ف ص ل ح الولد أ ر ا د الله له الصلاح فدعا له لا شك أ ن ه ينتفع بهذا الدعاء لكن ليس انتفاعهم ث ل ما لو كان هو السبب في صلاحه و لذا في قوله جل و علا و قل رب ارحمهما عبثت او ل أ م ر من ا ل أ م و ر كما ربياني صغيرا لهذا ا ل أ م ر و هذه يغفل عنها كثير من الناس الشخص الذي لا يربي أ و ل ا د ه قد لا ينتفع بهم و لا بدعائهم و قال أ ي أ ش ا ر من إ ط ل ا ق القول على الفعل و منه ما جاء في ص ف ة التيمم فقال بيديه هكذا إ ط ل ا ق القول على الفعل أ ش ا ر بيديه نحو السماء فرفعهما ل أ ن الله جل وعلا المدعو في ج ه ة العلو مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه يقول حدثني عن مالك عن هشام ا ل ع ر و ة عن أ ب ي ه انه قال إ ن م ا أ ن ز ل ت هذه ا ل آ ي ة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجهر بها جهرا يشق عليك بحيث تنقطع و لا تخافت بها يعني لا تخفض بها صوتك بحيث لا تسمع نفسك و ابتغ ي بين ذلك سبيلا يعني وسطا في الدعاء و هذا أ ر س ل ه مالك أ ر س ل ه مالك و وصله ا ل إ م ا م البخاري عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها في كتاب الدعوات و فيه أ ن المطلوب التوسط التوسط في الدعاء ولذا لما رفع ا ل ص ح ا ب ة أ ص و ا ت ه م بالدعاء قال لهم عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام إ ر ب ع و ا على أ ن ف س ك م إ ن ك م لا تدعون أ ص م ولا غائبا ف ع ن ي اربعوا ارفقوا ب أ ن ف س ك م ا ل إ ن س ا ن يتوسط في أ م و ر ه كلها ورفع الصوت ليس مما يحمد به ا ل إ ن س ا ن ليس مما يحمد به ا ل إ ن س ا ن ولذا جاء إ ن أ ن ك ر ا ل أ ص و ا ت لصوت الحمير فليس مما يمدح به ا ل إ ن س ا ن نعم عند الحاجه الى رفع الصوت بحيث تكثر الجموع ولا يسمعون الى مع رفع الصوت هذا مطلوب ل ل ح ا ج ة ا ل د ا ع ي ة إ ل ي ه و أ م ا إ ذ ا لم تدعو اليه ح ا ج ة فلا مع ا ل أ س ف ان بعض ا ل أ ئ م ة من الشباب على وجه الخصوص يحرصون على أ ن تكون ا ل آ ل ا ت التي ترفع الصوت من المكبرات من نوع خاص يرتفع بها الصوت جدا وهذا الصوت إ ذ ا زاد عن حده فهو منكر وهذه ا ل آ ل ا ت التي أ د خ ل ت في العبادات ا ل خ ا ص ة إ ن م ا أ د خ ل ت ل ل ح ا ج ة فيكفي منها قدر ا ل ح ا ج ة وما زاد على ذلك ف ل ف وبعضهم يزيد على ذلك فيجعل من المؤثرات ا ل ص و ت ي ة والصدى وترديد الصوت كل هذا أم لا ينبغي هذا لا ينبغي لان هذه ع ب ا د ه م ح ض ر ينبغي أ ن تصان عن المحدثات نعم دعت ا ل ح ا ج ة إ ل ى مكبرات الصوت ا ل ح ا ج ة تقدر بقدرها ولا تجر بصلاتك ولا تخاف بعض الناس يزعج, يزعج المصلين ك ث ي ر من الناس يصدع ر أ س ه م من ش د ة الصوت بل بعضهم لا يستطيع م و ا ص ل ة ا ل ص ل ا ة في بعض المساجد تجد عنده نصف صف نعم عنده نصف صف ومع ذلك ي أ ت ي بالسماعات و ا ل آ ل ا ت ا ل ق و ي ة ويكثر من السماعات علشان ي ش المبالغات مع إ ض ا ف ة إ ل ى كونها فوق ا ل ح ا ج ة تدخل في حيز السرف والخيلاء وعندنا كذا وعندنا كذا م ك ب ر ا ت على مدرك ة من خمسين أ ل ف يعني غير مقصود هذا غير مقصود فينبغي ان يلاحظ نفسه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا يعني توسط في أ م ر ك السماعات في الدعاء و هذا أ ر س ل ه ا ل إ م ا م مالك و وصله البخاري عن ع ا ئ ش ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة و فيه أ ن المطلوب توسط في الدعاء بين الجهر و ا ل م خ ا ف ة فيسمع نفسه ل أ ن ذلك أ ق ر ب إ ل ى ا ل إ خ ل ا ص و إ ن م ا أ ن ز ل ت هذه ا ل آ ي ة في الدعاء هذا بيان لسبب نزول ا ل آ ي ة وسبب النزول له حكم الرفع سبب النزول له حكم الرفع لماذا ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا بد أ ن يكون طرفا في الموضوع إ ذ النزول إ ن م ا يكون عليه و لذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على ا ل أ س ب ا ب ل أ ن من أ ه ل العلم أ ن يحكي كالحاكم أ ن التفسير الصحابي له حكم الرفع تفسير الصحابي له حلم الرفع لكنه محمول على أ س ب ا ب النزول أ م ا التفسير ذاته فيدرك بعضه يدرك من ل غ ة العرب فلا يكون له ح ك م الرفع مطلقا قال يحيى و س إ ل ى مالك عن الدعاء في ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة فقال لا ب أ س بالدعاء فيها نعم يقول الباجي وهذا كما قال لا ب أ س بالدعاء في ا ل م ك ت و ب ة وغيرها من الصلوات يدعو بما شاء من أ م ر دينه ودنياه سواء كان ذلك من ا ل ق ر آ ن أ و غيره وينبغي أ ن يكون الدعاء في مواضع الدعاء في مواضع الدعاء في السجود وبين السجدتين وبعد الفراغ من الشهود قبل السلام يدعو بما أ ح ب وما السجود ف أ ك ث ر و ا في ه من الدعاء لا ب أ س لكن يدعو في غير م و ض ع الدعاء يدعو في غير م و ض ع الدعاء في ركن القيام يدعو ما يدعو المقصود أ ن الدعاء لا ب أ س به في ا ل ص ل ا ة يعني في موضع الدعاء كان ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى يرى أ ن الدعاء نوع من ا ل أ ذ ك ا ر نوع من الذكر والصلاه إ ن م ا شرعت لذكر الله بهذا وبمثله قال من قال بدعاء ختم ا ل ق ر آ ن في ا ل ص ل ا ة بعد الفراغ من ختم ا ل ق ر آ ن يدعو م ا أ ح ب ل أ ن ه عند خدم ا ل ق ر آ ن كما ثبت عن ا ل ص ح ا ب ة دعوه م س ت ج ا ب ة لكن هل الفراغ من ا ل ق ر ا ء ة وقبل الركوع موطن للدعاء في غير قنود الوتر نعم ل أ ن انتهى من ث ن ا ئ ي ة وفرغ من ا ل ق ر آ ن في تراويح مثلا و أ ر ا د أ ن يدعو كما يفعل الناس و معروف في مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د ق و ل ا ل إ م ا م ر ح م ة الله كانوا ه ل مكه يفعلونها وقيل له الا يكون دعاء ختم ا ل ق ر آ ن في الوتر قال لا ليكون لنا دعاءان ليكون لنا دعاءان نعم فهل هذا من مواضع الدعاء الذي ينكر نعم أ ي في الوتر في الوتر وفي ص ل ا ة الصبح في ص ل ا ة الصبح هذا قنوت نوازل لكن دعاء ختم ا ل ق ر آ ن لا شك ان هذا في ا ل أ ص ل ما اثر عن النبي ع ل ي الصلاه والسلام أ ن ه دعا بعد ختم ا ل ق ر آ ن وقد يقول قائل انه ما حفظ عنه بعد أ ن ه ق ر أ ا ل ق ر آ ن متتابعا كاملا نعم في ا ل ع ر ض أ خ ي ر ه ليس في ا ل ص ل ا ة الدعاء بعد الخاتم ما ثبت عن النبي صلى الله ع ي ه س ل م شيء لا من قوله ولا من فعله إ ن م ا عثر عن أ ن س و أ ن له عند ختم ا ل ق ر آ ن دعوه مستجابه وكان أ ن س يجمع أ ه ل ه إ ذ ا ختم ا ل ق ر آ ن فيدعو ويؤمنون ليس في ا ل ص ل ا ة م هو في ا ل ص ل ا ة هذا الكلام الكلام الكلام في ا ل ص ل ا ة هل هو مشروع و إ ل ا غير مشروع ل أ ن ا ل م س أ ل ة تبينت فيها ا ل آ ر ا ء نعم معروف عند الحنابله دعاء ختم ا ل ق ر آ ن في ا ل ص ل ا ة في التراويح في ث ن ا ئ ي ة دعونا من كونه في وتر و ت ر القنوت مشروع نعم لكن في ث ن ا ئ ي ة ا ل إ م ا م أ ح م د يرى أ ن ه دعاء و الدعاء في ا ل ص ل ا ة لا ب أ س به كما يقول ا ل إ م ا م مالك نعم وما دام عند, دعاء عند خدم ا ل ق ر آ ن دعوه مستجابه لماذا لا ندعو حتى في ا ل ص ل ا ة لكن هذه أ م و ر ت و ق ي ف ي ة تحتاج إ ل ى نص للاستخاذ على الاجتهاد فتركه لا شك أ ن ه أ و لا ل أ ن ه قيل ببدعيته قيل ب أ ن ه بدعه إ ذ ا انصرف قبل ا ل إ م ا م مشكله ما يكتب ل قيمه على كل حال هذا يفعل بعض الناس إ ذ ا فرغ ا ل إ م ا م من ق ر ا ء ة آ خ ر س و ر ة في ا ل ق ر آ ن نوى الانفراد ثم ركع وسجد وشهد وسلم ثم يشهد د ع و ة المسلمين يعني يشق عليها أ ن هذه الجموع ا ل غ ف ي ر ة تؤمن نعم وهو لا يؤمن يشهد د ع و ة المسلمين وهو جالس ف إ ذ ا فرغ ا ل إ م ا م من دعائه لحقه وركع معه ادرك الركعه ثم أ ض ا ف إ ل ي ه ا أ خ ر ى وبهذا يكون أ م ا مع المسلمين ولم ينصرف قبل ا ل إ م ا م ولم يتلبس ب ا ب د ع ه هذا القول ا ل آ خ ر فرق يا أ خ ي ق ن و ة الفجر ثابت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثابت هذا ليس له أ ص ل أ ص ل ا غير معروف أ ص ل ا لكن هم يقولون مثل كلام مالك لا باس ب ا د ع ا ء فيها والامام احمد قاله وكان أ ه ل م ك ة يفعلونها ومن هذه تجتمع من يرى أ ن ذلك لا ليس به على كل حال كل على م ذ ه ب في هذا والله ما دام أ ص ل ه غير موجود فالالتزام التزام دعوات م ع ي ن ة م ك ت و ب ة لا يحاد عنها ولا يزرع عنها ولا ينقص في هذا الموضع يزيد ا ل أ م ر نعم يزيد ا ل أ م ر على كل حال من فعل فقد سبقه أ ئ م ه يعني ت ب ر أ ا ل ذ ن ب بتقليدهم ومن ترك فهو على ا ل أ ص ل يعني كون الشافعي المذهب مثلا الامام شافعي فيقنط يتابع في ر س ا ل ة ا ل إ م ا م عبد الله بن محمد بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إ ل ى أ ه ل م ك ة قال ولا نصلي خلف من لا يرى الطمانينه في ا ل ص ل ا ة لماذا لان الطمانينه ركن و نصلي خلف الشافعي الذي يجهر ب ا ل ب س م ة لا ي ق ن في ص ل ا ة الصبح ل أ ن هذه لها أ ص و ل يعني تجد لها أ ص ل في الشر ا ف ف م ا الذي لا أ ص ل له أ ص ل ا ً هو الذي ي ر في النفس منه شيء يعني إ ذ ا كان ت الخلاف بين فاضل ومفضول الخلاف شر إ ذ ا كانت بين س ن ة وبدعه الخلاف خير على كل حال وصل لانه يرى ت ل ك ر ا م ا ت اذن يرى الحرمان ما يلزم ان يرى ا ل ح ر لكن الخلاف شر في فاضل ومفضول نعم ترتكب المفضول ل أ ن الخلاف شر أ م ا في س ن ة وبدعه ما ياتيون وعلى كل حال من اقتدى قال به أ ئ م ة وعملت به ا ل أ م ة قرون يعني ما يثرب عليه ولا يلام لكن من قال هاته الدليل ايضا بعد لا يلام نعم ولا يجهل ولا يضلل لانه على ا ل أ ص ل ي خ لان بعض الناس يحتد من الطرفين يحتد من الطرفين لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب والله هذا نقول م س أ ل ة لا يشد فيها نعم لا سيما هو أ ن الذي أ ف ت ى بها يعني مو من أ ه ل الفقه المحضه م ه ل الفقه و ا ل أ ث ر يعني ممن قال بها الشيخ عبد العزيز رحمه الله مع ا ل ه ي ئ ة كانت في الوتر ثم حولت إ ل ى التراويح وممن يعني قال بها الشيخ ومن أ ئ م ة ا ل أ ث ر ما هو يقال إ ن س ا ن ا متعصر و لا ك ل ه يعني إ ن ه م ع ص و ن ف ا ل م س أ ل ة مثل ما سمعتم الذي يقولنا لا تفعل معه ا ل أ ص ل ل أ ن ا ل أ ص ل ع ب ا د ة توقيفه هاته ما يدل عليها ولن يجده والذي قال انها تفعل اقتدى بها ائمه و ت ب ر أ الذمه ان شاء الله بتقليدهم الدعاء في الصلاه ل أ ن ه يؤثر في السامع ما ما ما ما لا يلتزم ح ك ا م التجويد ليشبه كلامه بكلام الله جل وعلا لكن ترتيل الصوت وترقيق ه من أ ج ل ت أ ث ي ر ه في السامع ما في شيء ا ب ا رفعه ا ل ز ا ي د نعم لكن رفعه بقدر ما يسمع نفسه و ي ت أ ث ر بقراءته و يتغنى بها هذا مطلوب يقول حدثني عن مالك أ ن ه بلغه عن مالك أ ن ه بلغه كذا ليحيى و لعبد الله بن يوسف و ط ا ئ ف ة عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن ه قال أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدعو فيقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك فعل الخيرات فعل الخيرات يعني التوفيق له و ا ل ق د ر ة على فعلها ي س أ ل الله جل و علا أ ن يوفقه لفعل الخيرات و أ ن يجعله قادرا على فعلها و ترك المنكرات المنهيات ف إ ذ ا فعلت الخيرات و ترك المنكرات صار تقيا ل أ ن التقوى فعل ا ل م أ م و ر و ترك المحظور و الله جل و علا إ ن م ا يتقبل من المتقين و حب المساكين ي س ا ل الله جل و علا ان يحبب اليه المساكين و ان يحببه اليهم و حب المساكين يعني حبي للمساكين و يحتمل أ ن يكون مراد حب المساكين لي فيكون من إ ض ا ف ة المصدر إ ل ى فاعله أ و مفعوله حب المساكين لي حب المساكين لي او ل لي م س ا ك ي ن أ حبي للمساكين فيكون من إ ض ا ف ة المصدر إ ل ى فاعله أ و مفعوله و كلاهما مطلوب كلاهما مطلوب و اذا أ د ر ت هذه ر و ا ي ة و إ ذ ا أ د ر ت في الناس ف ت ن ة فاقبضني إ ل ي ك غير مفتون أ د ر ت من ا ل إ د ا ر ة يعني أ و اوقعت ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى أ ر د ت من ا ل إ ر ا د ة في الناس ف ت ن ة بلاء و م ح ن ة و شر فاقبضني إ ل ي ك غير مفتون مفتون عن دينه ولا ممتحن ل أ ن الفتن قد تصرف بعض الناس عن دينه فيؤثر دنياه على دينه ف ي س أ ل الله جل وعلا أ ن يقبضه غير مفتون هذا مثل ما ترون عن ابن ح م ي سعيد أ ن ه قال أ ن ا رسول الله فهو مرسل وورد مرفوعا ابن عباس اخرجه الترمذي وغيره يقول ابن عبد البر وهو صحيح ثابت صحيح من ثابت من حديث عبد الرحمن بن ع ا ي ش و ب ن عباس وابن ثوبان وابي ا م ا م ة الباهلي وجزء ه و من حديث طويل حديث اختصام الملا الاعلى, الأعلى وقد شرحه الحافظ بالرجب في كتاب مستقل من أ ن ف س ما كتبه ب ا ل ر ج ب وكل ما كتبه نفيس وهذا الحديث عظيم وشرحه عظيم على طالب العلم ان يعنى به وصححه مثل ما تسمعون ابن عبد البر وصححه أ ي ض ا الشيخ الالباني رحمه الله تعالى على كل حال تراجع الترمذي وتجد الحديث طويل هذا ا ل حديث, حديث اختصاصا ل م ل ملائكه يقول هناك من لا يجوز الدعاء في ا ل ص ل ا ة ل أ م و ر الدنيا فهل يصح هذا القول هذا معروف عند ان الحناء انه لا يجوز الدعاء بما ل ل ه م ر ز ق ن ي ز و ج ة جميله اللهم ارزقني س ي ا ر ة ف ا ر ه ه ا م رزقني بيتا واسعا ك ل ه لا يجيزه ا ل ح ن ا ف ل معروفه عندهم لكن إ ط ل ا ق النصوص يدعو بما أ ح ب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إ ل ى هدى ما يهتدى به ويستدل على الطريق الموصل إ ل ى الله عز وجل إ ل ا كان له مثل أ ج ر من اتبعه من د ع إ ل ى هدى فله مثل أ ج ر من اتبعه ومن سن في ا ل إ س ل ا م سنه ح س ن ة فله ا أ ج ر ه ا و أ ج ر من عمل بها إ ل ى يوم ا ل ق ي م م ن خ ل ا ف من سن س ن ة س ي ئ ة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إ ل ى يوم ا ل ق ي م إ ن ساعكم ل ش ت من الناس من تكتب له ا ل أ ج و ر قرون ومن الناس من تجري عليه ا ل أ و ز ا ر قرون ولا ت ز ر و ز ر ة و ز ر ة أ خ ر ى لكن هذا عمله و تسبب في إ ض ل ا ل الناس يتحمل تسبب في ه د ا ي ة الناس يبشر لا ينقص ذلك من أ ج و ر ه م شيئا لدفع توهم نقص أ ج ر المتبوع و التابع و هذا فضل من الله جل و علا و بخلاف أ م و ر الدنيا أ م و ر الدنيا من دلك على خير نعم يساعد نعم في امور الدنيا احتاج لك ا ج ر ة المثل على ا ل أ ق ل لكن من دلك على هدى حصل لك ا ل أ ج ر كامل و له مثل أ ج ر ك فضل الله لا يحد فضل الله واسع و ما من داع يدعو إ ل ى ضلاله سواء ابتدعها أ و شهرها و دعا اليها و لو لم ي ب ت د ع إ ل ا كان عليه مثل أ و ج ا ر ه م لا ينقص ذلك من أ و ز ا ر ه م شيئا عدلا من الله جل و علا وهذا عمل هذا عمل يسال ا ل إ ن س ا ن إ ل ا ما سعى هذا من سعي يقول من تاب و قد سن س ن ة س ي ئ ة فان ت ب غ ر جميع ذنوبه حتى التي ت أ ت ي بعد توبته بسبب هذه ا ل س ن ة أ ل ى كل حال إ ذ ا سن س ن ة س ي ئ ة و تاب منها لا بد أ ن يبين أ ن هذه ا ل س ن ة س ي ئ ة و ي ت ب ر أ منها بقدر ما أ ظ ل بها يعني إ ذ ا كان كتبها في ت أ ل ي ف يكتب ت أ ل ي ف ينقض ا ل أ و ل إ ذ ا كان في درس في الدرس الذي يليه يبين إ ذ ا كان في خ ط ب ة على نفس المستوى على ا ل أ ق ل إ ل ا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا و بينوا لا بد من البيان في مثل هذا نعم إ ذ ا كان في ا ل إ ع ل ا م لا بد أ ن يبين على نفس المستوى يقول لا ينقص ذلك من أ ج و ر ه م شيئا ما ادري لعله يريد ا ل ع ر ا ب اعراب نعم لا ينقص ذلك لا ينقص ذلك الفضل من الله جل و علا لمن سن ا ل س ن ة ا ل ح س ن ة من أ ج و ر ا ل أ ت ب ا ع شيئا فاعل ذلك و شيئا مفعول ي ق و ل حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أ ئ م ة المتقين ق ل و ل ابو عمر هو من قوله جل وعلا وجعلنا للمتقين إ م ا م ا ف إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان إ م ا م ا في الخير كان له من ا ل أ ج ر مثل أ ج ر من اقتدى به من أ ت ب ا ع ه ل أ ن ا ل إ م ا م ه تقتضي ت ا ب ع و أ ن يكون ا ل إ م ا م م ت ب و ع فيكون له أ ج ر هو اجر من اقتدى به و معلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر فعلينا أ ن نعنى بهذا ا ل أ م ر بلا شك ان كلما كان إ ن س ا ن أ ك ث ر ت ب ع من يستفيد من كان أ ع ظ م و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام له أ ج ر كل من تبعه أ ج ر كل من تبعه ل أ ن ه الذي دل الناس على الهدى عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك انه بلغه ان أ ب ا ا ل د ر د ا ء عويمر كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم يعني غربت و أ ن ت الحي قيوي ن القيوم م ت ا ع ي الحي و وغارت النجوم وأنت ن هذا إ ذ ا قام من الليل لكن ا ل آ ن لا يستطيع أ ن يقول نامت العيون مع الناس كلهم يسهرون ن ا ل آ نامت العيون و غارت النجوم وانت الحي القيوم ق و ل ابن عباس هو الذي لا يزول ا ل حي القيوم الذي لا يزول ا ل حي القيوم جاء ما يدل على أ ن ه الاسم ا ل أ ع ظ م و انه في ثلاث آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن في آ ي ة الكرسي و في أ و ل ال عمران نعم وفي طه الحي الذي لا يزول و هو من قولهم قيوم السماوات و الارض دائم حكمه و هو الحافظ كما قال جل و علا فمن هو قائم على كل نفس مما كسبت قاله الباجي يقول غدا عيد النصارى اسمه شم النسيم و بعض الاقوى عندهم محلات لبيع الحلوى هل يجوز بيع هذه الحلوى لهم مع أ ن ا ل أ ص ل ب ا ب د ع و الشراء الحل لكن مخافه التعاون على إ ث م و العدوان و غلبه الظن أ ن ه م س ي س ت ع م ل و ن لهذا العيد لكن هي لا تصنع خصيصا ً و أ ر ج و إ ي ض ا ح م س أ ل ة ا ل دخول الشيء في التعاون على ا ل إ ث م أ م لا ل أ ن ن ا نبيعهم الطعام العادي هل يكون هذا عون لهم على اداء دينهم التعاون التعامل معهم في ا ل ج م ل ة في البيع و الشراء حلال النبي صلى الله عليه و سلم باع و اشترى من اليهود فالتعامل معهم في البيع و الشراء إ ذ ا كانت ص و ر ة العقد م ب ا ح ة فهو حلال لكن قد ي ط ر أ ل ل أ م ر المباح ما يجعله ممنوعا قد ي ط ر أ على العقد المباح ح ل ا ل ما يجعله ممنوعا كبيع السلاح في حال ا ل ف ت ن ة وبيع الخل أ و العنب أ و التمر مما يتخذه خمرا هذا لا يجوز بيع ا ل س ل ع ة التي يستعين بها العاصي على معصيته إ س ك ا ن من يزاول ا ل م ع ص ي ة في السكن كل هذا لا يجوز ل أ ن ه تعاون على ا ل إ ث م والعدوان ومثل هذا إ ذ ا غلب على الظن انهم يستعملون هذه الحلوى في عيدهم وعرف ي طرد ذلك من فعلهم لا يجوز ا ب ي ع عليهم ل أ ن ه تصير جزء من أ ع ي ا د ه يغلقه لا لا لا لا, لا ما يلزم ما يلزم لا العكس ل أ ن ل غ ل ا ق المحلات في هذا اليوم ل أ ن ه عيد النصارى تشبه ب ه تشبه به